بسم الله الرحمن الرحيم على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باب عقل المراه قد مدحتيه وباب <كتضاف> <كتضاف> <كتضاف> <صح باب العقل المراهقه الجورده المختدبه باب خممقت قبله مارخا مدييده مقت مارخا ايو كاادโดنا ان شاء الله تعالى وانا نسوديه ترجل من كمقتيس مارخا سو خويان بركت بي نوقنيسا عن مالك بو كان و يقول كي لا تعاقر المراه قلو ويلمك بحيث مارخا ترجل نيكا الى معنى ila soo dhig diyada barkada ilaa saddex meelado meel ilaa inta la gaareyo isbaahuu afarteedu ka isbaahiif fartiis oo kala weeyaan usnuhu ila jiiduna ka sinnihi waa ila was ila giisoo kale wa muudhihatu haal fadaadkooduna ka muudhihati lafadaadkiisoo kala weeyaan wa munaqqilatu haa وحدثني عن ماري عن شهابي زهري وبلغ وحصوقان عن عروتها بن الزوير أنهما وآيها لبضاس مركز يعني ابن شهابي زهري وعروة بن الزوير كانينها يقولان كويرها مثل قول سعيد بن مصيب وكلف المرأة قولنا أنها تعاقل الغجل إلى, إلى ثلث دية الغجل فإذا بلغت ثلثة دية الغجل كانت إلى نصف كالبربعها كان ذو حيانا يسأل الناس في برء ومن دية الرجل كمده قال معنى وحوره وتفسير ذلك كانت تفسير في صحاوية أنها تعاقله لما بين نقن يسافل موضحة الأفعادات والمناقلة لفض الدخل في مرقع لفض القجلية وما دون المأمومة مأمومة مرقع صحاوية وحي كسوكاية والجائفة الجائفة وحي كسوكاية وعشباههما وحي شبها ومما كمده يكون وحانيا في رحل fudu sudiyad tiyada barkeed iyo fasaacdan wixii ka badan fida baraqa daliga arkan markay gaado kana aqal uhaa madseedu wuxuu ahaana fidaaliga arkan nasfahu wuxuu ahaana kala bar ummin aqal ragga runka maxsiisa mar kala suuha weeyaa mas'alada suuha weeyaan ana linka ya naas markaa marna magtoodays ku mid bay marna kala bar bay marka iljooga marka saxwayaan hortaa nafta iyada wadi gabadhii markaasi la dilo ninkii la dilo gabadh magtaydu waxay noqonaysaa marka kanton ninkana boqolbu marka maktiisu ay noqonaysaa wakhadalka jaji fada iyo marka saxwaya maamumada mid walba filisu diyo in la qaadayo wa maxalan boqol fiir fiir sadex in ka soo la qaadayo jaaifada iyo suru iyo maamumada labadaba sidaas oo kale marka subax weyn jaaifada iyo maamumada jaaifada iyo maamumada marka subax weyn iyana iyana soo wadoo jabba la qaadayaa marka halka madqaas u xawayan yaacna inta barke 3 iyo 10 ki uun baa marka la qaybinayaa markaas oo loo qaybinayaa Allahu subhaan laba marka ee markaas u amma mar qas waxa weeyaan ay dhacdo mar qas in ilig ilig laga jabiyo ama far ilaga gooyo arimaha sida ay dhacaan ninkoon qol iyo waxe la soo taagan yihiin hadda balaayil falsafadeey qashayba waxe la soo taagan yihiin diyadu mar qasoo xawayaan al mar'a wa kadiyada ragul beela soo taagan yihiin ninka iyo naagtu wasku mag wa isku diyaba la soo taagan yihiin hadda oo mar qaa kooxanada suudaabiyada qayb kamida iyo qolada mar qasoo xawayaan islaaha qayb kamida iyo waa wax noocaas ee la soo taagan المسألة بالأهل العلم والوحي كي راهي من دولي شاغنه الإمام ابن عبدالبر رحيم الله تعالى وحيري يا ابن منذر لبضه وحيراهي أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الغجر وحير المرقة الصحوية يعني أهل العلم وحي كو إجماعيا قوارنا المكتيد إلى يتهي نسف دية الغجل الى تحيكوا إجماعين أهل علمهم إجماعات وحصوه قولنا إياه وابن عبدالبرك صووه قولنا إياه ابن منذر لك صووه قولنا ابن منذر في كتابه على إجماعنا وخشاكه <تصفيق> وحصوه قولنا إياه الإمام ابن قدامة الحنبالي كتاب يسمى مغنق الله يقاينه مجلة كالبية وطمنات صفحة وحاوة إياه كمسون إياه الليح أيوكو صووه قولنا إياه day markaas wax weeyaan ee ma dhacaysa marka salaafkii wax laga soo noqlayo majiraa way jiraan laatiin waa mas'ala shaada weeyaan oo Ismaaciil bin Xulayya ayaa waxaa lagu wariyay inuu yiri waadiyatuha hadiyadul rajuli markaas weeyaan gawadan waxa wayan nafto minadda marka saxaway magteedu waa boqol le fogeeda afriqa nafsi ah milyanaabo ay soo galayaan halno caas u maranaya marka bil mashan kala dhacna kaana fiid horta hadiiisno nisaaiba soo saaray fi sunanhi bayha qina fi sunan kubdaha wakalaalik al hakim fi kitab al zakaa waliba tanamisada gisa wakalaalik al <تصفيق> طيب واي قول كرشادك اسماعيل بن عليا كسوناوي ما قول مرخصن با ما يا دور سيابد مرخان فيلنا مسوناود قول وقول شاذ مخالف لاجماع الصحابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقول شاذ او خلاف سن اجماع النبي عليه الصلاه والسلام طيب حديثك حديث ليذا لفظي ان نفسي وا عام صح علومك تخصيص وان كو كتاب كان الى ورقه دن قري ا علبر بحزم صلى الله عليه وسلم واحده كميده قرا دية على من ديه على مث في منيه الرجل وا كميده حديثه و علوم بليده حتى حديثه حديث كره انه سوي هي شرع ابن عبد البر wa kale dhaw waxaan ka soo noqday al-imam al-uqayli wa kale dhaw waxaan ka soo noqday al-imam al-hakim ayimaadasi inay yiraheen qaar kood xataa wax la mid ah wani maana arag inay yiraheen ayaa markaas hal soo noqlinay iyada laga hadli isla hadiis markaa muxassis ayaa markaa halka markaa suba wayaan waxaan dhahaynaa hadiis kaas markaa an-nafsu al-mu'minatu 100 min al-ibilin markaa waxa wayaan sidaan ilaahno hadiis kaas waxaan leenahay hadiiskan qamardanu xajm kitabka Nabigu qoray ayaa khassisaya inuu khassisayo waxa soo nqliyey مجلد كافرية الطبنات سفحال شامبا قل إيه سديتا يتضبع إيهانا مرقه سحوهي مرقه كان له وحوليهي وهي حديثه شيغي مرقه سوحوري وهي أخصه مما ذكره فيكون حديثك نوحو أهان مفسرا لما ذكروه مخصصا له بيه إجماعنا السديس من المخصصات المنفسة لصومه marxim ma saayidka على lama arayo makhassisaad damun waxa loo qaybiya mutasili iyo munfasila soo maah mutasiladu iyagu waa shartiga iyo istinaha iyo gaayada iyo badal bacd min kulli iyo kuwa naasa laakiin marka makhassisaad damun fassalada waxa kamida marka ijmaac kamida أقليك أحلى وخاصة سبي السوريين في حسيك أحلى وخاصة سبي الشيخين إذا إجماعي هذا إذا عد خوري من قتلنا ما تجده وإيها اللهم السعان تتعلم المرقة حتى أدينها كلاقبي إن النسف ديهة للغجل ديه نسف ديهة للغجل إنه يتحيق بره مرقة أدية المرأة النسف ديهة للغجل التي تأدينها كلاقبك منها حتى قبع اللهم السعان وعليه تقلام way ayaa sidan marka sheego kale umar umar bu xataaba sheegay oo xukume ay arantaas ahad saxaabadii kamid oo ku idmaaca ku khilaaf lana arag ibn Umar waa kamid ah sayd ibn sabit waa kamid ah saxaabiyi rasuulku say ku idmaana xukume waa sida abi usayid ابن عبد البر وحي المرخوك قال لي وهو قول فقهاء المدينه السبعه فقهاء المدينه السبعه اي بويري وجمهور اهل المدينه وحكي عن الشافعي في القديم وقال الحسن يستوي إلى الى النسفي بالنسبه له يقول سليم اهل علمي باركودا وحيراهم ويسوي هيهم الى النسلقه غاريو من قفكه حد لوق لا جويو وقت يسمح sooma q toga noqonay saa lota oo intaa niska way ka simeiyo waxxiqo soya oo mas aada ahdu ilmiga tabaka midda iskuha ya baa waxay tahay, mas sur Sudiiya inta laga gaada siima yihiim, misa inta laga ga siima sida loo bad yahay sur Sudiiya inta laga gaariya sime yihi wayan lakin suru Sudiiya had di la qolyo halkood oo badnaay oo qolti maashaaficiya qadiimka ay xasan basri aan iyo wixii waafaqsana wax weeyaan ilaaynsa laga gaaray markaa nisfi ayay iswayeen laakiin wax ku qowlay diya tulmar ati ka nisfi ka diya tid qajuri ibnu urayya la soo noqliye muulamaayaana culimadu meelba kala dhaceen oo bidse ugu wade ayuu ku hooydayba raasocan hadii mudkasi oo afkanka hadlayaan kam talbasi luguudii hadalkaa ka daran dhayaxay qolkan ku sheediyo soomaalidu waxay raan xadalna meel dheer uu gaara dhayaxna meel gaaro تساوي tosawii ar marat iyo ragga ila intsiga ariga nisfi ee barbaadayeen wana sidan sheegnay marqa Cali iyo ay qaban alla waligaa soo noole qowlka muslimiin waligaa soo noqli ee saudu iyo leysyib nabileeyo abuu xanifi iyo asxaabuhiisa abuu thor ee shaafiicii fiidaahir المرقة السحوية يعني تساوي المرقة تأرجعه إلى نسبه وكذلك بركة الله قال يسألون لي لي كيف يسمك واختاره إبن منذ الولباتنا وحيوه لأنهما الشخصان تختلف ديتهما فاخترف أرص أطرافهما إبن منذ المادام الصوان نغليه إبن منذ المادام الصوان نغليه إبن منذ المادام إبن منك بركة مادام كو إجماعين في لهذا إجماع على المرقة wuxuu leeyahay waxa weeyaan maadaama odiyadoodu sida isku khilaafsan tahay oo iskala dugantahay xubnaha oo la gooyana wa inuu kala dugnaado way u leeyahay marqaab ee bariga waxba laga soo gaadimaayay ilaysa xubnaha adu raafta wuxuu leeyahay annahuma shakhsan takhtalifu diyyatuhuma marka takhtalifu diyyatuhuma <تصفيق> اللهم استعانوا عليه الصلاة قول باجرة عبدالله يسئل لكوليين قولك عبدالله يسئل لكوليين وحوينيين يعني تعاقل المرأة الغجل إلى مصف عشر ديتي دياذ المرأة يطلق على الله قيب يميشع طمنات كلا بروسي قيب بل بل تورو قيب هل نقول هذا؟ لا قيب كلا بروسو xam iyo xikasiimo isku mid ay la gaad doonto taariikh من sagoon waxaan niday isaga marka in la yiraahdiyadoodu way sinayeen warkaa isagu waa wargeed xuskaro waaye Soomaalofaane idmaacana way doon mar san tahay warqada annagoo qorayna way doon mar san tahay sunnadi marka ahdiga saxaabada warkaas uu ku jirnaa waxa weeyaan Ilaahay inteen la'ab la sinan kartaa masuul suudiyeeba ma misfudiyeeba ابن قدامه مرخه قالوا أنسيلي إذا نسف الدية إيا وحبوك الضبقل ووحويري أنه حديث من الجيشي عن عمر الفعيب عربيه عن جده ويري ونبك صلى الله عليه وسلم وحويري عقل المرأة مثل عقل الغجل حتى يبلغ الثلثة إنه ثلثة وقال إياه وأنسف وثلثة دية وإياه حتى يبلغ الثلثة من ديتها حديث النساء يبقى صوصاري وعيه اللهم السعاء وعيه الله wa xaqiiqayna soo noqlinna markaas ina marka saxa weeyaan kitaabka al-shidaaya wa min aqtab al-maraji' al-hanafiyya tuwyaan ayaa isna marqa wuxuu soo noqlinaya marka diyatul maratifin nafsi wa fi ma dun al-nafs ala nasf min diyat al-rajul marwa bay isagu xun yahay la qaybinu no masdiyat al-rajul baa laga soo qaadin wa sheegan taali iyo muftalum ka iskala sheeqiisi aa sadexdii madaxa taali filayaan waxa ay ahaantii talmiid saahibul hidaaya wiiya wa sheegan tarjimo tarjuma caadi wa sheegan waxay ku dhahayaan markaa waa bulhaanu diim azarnuji talmiid saahibul hidaaya bas rakab xiyanba ma rajeelan ba اللهم السلام عليكم مساله سواسداويا ا مرخا يدان الساداتان الله يسامركا ابن حزم كتاب في المحلى بالاثار اي اسمه حصون نقلي ابو حنيفه و يريد وي وجراحاتها على النصف من ديه الرجل واطراف وجراحاته واكل برمر ولباء يا yeah. و واي مرخس ويي دولي باتي وهو حزم ظاهر مذهب الشافعي ويي ان المخزم مرخوذا كان شافعيا شافيو مرخوذا ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب الظاهريه مرخضن لكن ماشي مدخوذا الشافعي بوها كما في المناهج الولاتريه تا خاصه كما في المناهج يي وغيره يجري مساله لما مرخا طور مدزوع شافعي عنوتن اي عن المخاس وحويا او بغت هذه لحنا هنا مرخة سحوية مرجع كبير وكتاب كله يقال أنه البدائع مرخة سحوية مجلد كمرخة تضوى وكتبت حني فيه رقيم كمين أشياء نهرته البدائع مرخة ومجلد كمرخة تضوى صفحة الله وبقرية كونتونيو أفرويان الدرق المختار وحسك الفلسكالي هي مجلد كشنات صفحة مرخة سحوية أفروي بقرية تضوى ويان ا مغنى المحتاج مرخص حويا و اسمه مرخص حويا كتب حنابلده كميده مجلدات الفلسفه مرخص حويا لخدميه مرخص مغنى المحتاج في مرقم جيلك فراض صفحه مرخص لخدميه كونتلي لخدمه جهده كشف قلنا مجلدك اللحد صفحه مرخص حويا مجلدك اللحد جسكيسا لحد ويه الفقه الاسلامي و دكتور وهب الزحيلي و اسمه مرخص مجلدك اللحد صفحه مرخص 300 و مرخص حويا 10 وكذلك المغني من قدامة الحنبلي استنوحوا كهو رغم مجلدك مرقى لوية طبنات صبحانه كونتولي يلحو كهو رغمام صاحب الهداية استنوحوا كهو رغم مرقى صحابي مجلدك اللبات صبحانه مرقى صحابي يمأفر بقل يلحو ليا كوبك و أيو كهو رغمام انت إن شاء الله اللهم استعى وعليه تقولنا وضعها ضد مغش قيت سأل اشتيد الهوية وكحتك وحدثني وحي ور الهمرخه عن عن مالك أنه سمع ابن هشام وخرس حويه مقله ويقول مضت السنه السنه وحي كتبت أن امرخه المرخه اذا اصابه مرضته اسنانته المسلخوا اصيبه بجرح ضاوعو كو اسيبه عليه دوشي وحا عقل ذلك الجرح مق ضاوعي استغى ولا يقادم منه لا قصاص ما يو اسلان هذه هذه اد يضق نقطهد بحل دخر غارسيسو او قوق كغسيسو لاف دويسو marka suxaweeyaan wa qisaas majirtay tan rafta adeeso qisaas majirtay waxa la sameeyaa marka waxa weeyaa magtam balaga qaaldi markaa balaga qaadaya marka hadii sahabigu فالمراد به وصنته صلى الله عليه وسلم انت انغذتك الله اضافه ويقول الله صلى الله عليه وسلم تابعه من الصنة هدوه الله ما الصندي النبي كوضاء مثل الصندي الصحابة مثل اللي صلى الله عليه وسلم وآهر قنوة من الصندي الصحابة وكوضاء المدى قال ما الوحور وينما ذلك في خطه يوقفك أن يضرب الرجل منك وينما رفع الصحابة انقراعه الرجل منكم مرخاين وقرع امرأة اسلام تيسا ويصيب من ضربه قرأة إسا ما لم يتعمد حنوكس كما يضربها سوء قرأة بصوت الله وكلاهوه فيفقو صوف الدينية عينها ونحو ذلك يحل من مرخا اللهم اسلام عليكم قصاص مرخا ما له القصاص ما أيهم قال ماري وحوري في المرأة القبر ويكون الله زوج زوج سوء نادي ولد ومن غير عصبتها حتى أنه يتولى على هكذا أحدهم من المرقص ولا قومها قوم كأنه يتولى على هكذا فليس على زوجها سوتيات دوشي سماها إذا كان مرقويا من قبيلة أخرى قبيلة من عقل جنائتها جنائتها مكتبا مرقا وحاوها جنائتها تواعية قيسة مكتبا شرين أحبا لكم على ولا على ولدها إلميه هذا اللكم على إذا كان من غير قومها قوم كأنه مرقويا مرقاص إذا كان مرقويا مرتقي هي من قيد قومها قوم شيذ عدانهن ولا على اخواتها ولا ليهن من قالا قمل مدقم ومنهم حقو ياك ولا لو بهن إذا كانوا مرخيه من غير عصابتهم ولا قومها فهؤلاء القواسي أحقوا إيغا وحقنا بميراثها لحلقها والعصابة عصابتنا عليهم دو شوضا وحاعة العقل ومكتا منذ من زمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسولك الله صلى الله عليه وسلم إذا اليوم ما أنت الله صلى وكذلك موالية المرأة كبرنا مرقة موالية دون وعلى موالي المرأة من قبر المواليد إذا ميراثهم دحل كوغوا دح لولد المرأة بوسقنا ذي وإن كانوا من غير قبيلتها قبيلة إذا مرأة صحة غير خير بها أهضاني وعقل جناية المواليد مواليد مرأة دعوة عيق كريستان ومكتيسانا على قبيلتها قبيلة إذا اللي قولي إياحي وايه اللهم استعى وعليه سبحانه هل كانوا يحط الماما يام الله تعالى gabadhan markaas waxa wayn sawjideeda iyo ilmeheedu haddii mid san qabiil kale ay yihiin isku qabiil ma oo isagu markaas waxa wayn isku qolo mahe gabadhuna waa qabiil gooniya oo daygedana waa qabiil gooriya taa ilmeheeduna odaygedu rqaacayaay ode markaa qabiilkaas lagu abtirin soo ma iyo dhibi qof markaas waxa wayn awlaadeeda iyo marka waxa wayan odaygeda toona magta lagu magta waxa lagu leeyahay qabiilkeeda lagu leeyahay tan ki ay ka dhalato iyadu ayaa qabiilka lagu leeyahay ayaa lagu leeyahay marka magta isagu hadduu ihsaan ahaan bixiyo oo dawa haaskiisi uu ka bixiyo mushuladaasi male laakiin isaga waajib iyo laazim kuma aha qaba qaas inuu marka saxaweeyo magceeda gaybtow laga qaadi kusoo agaagta taamir khawa sida marka waxa ka weeyaduna mas'alada marka halka fiiri laakiin asawad haddii ma cad halka iska leh ooygay iyo awdaan baa iska leh hada marka subax weeyaan dhaaftay ileeyihina dibka hadii marqaas waxa wayaan mawaariyal marqaan qabta no walideena mawaalidu waxa wayaan wa adoomada labeena u taaqatayso marqaat soo waqwa adoomada ay xoreysay gabadhu ee mawaalidu iyaga u aan dakhalkooda marqaas waxa wayaan waxa is وكذلك مرقس سبحان لان الميراث لا يختص بالقبيله أما العقل يختص بالقبيله ميراثك اي دخلكم قبيل معها لكن مرقس سبحانه عقلي اي مقصود قبيل بو خاص بها سيدي سو ملقا حدي اي مرقس سبحانه اي ادماداسي ديب قريستانه قبيله ده لاغليي خي فيل ادمه قواد دي addoomadi ay xoreysay ayaa mar qasuxa weeyaan dhaawac bay geysan oo cid bay dhaawaceen ayaa lagu qaadayaa mud waxa lagu qaadayaa alaaca waxa aqilatiha gabadhan tolkeeda laga qaadayaa iyadii iyadii mar qasuxa qaraabo waa tolkeeda mar qas laga qaadayaa laakiin أولاد ربكي لافت مو... موياً ربما نعرقوياً قال الله تعالى وحولي في المرأة القمر يكون الله الزوجون غوصون ذي وولدهم إلما من غير عصبتها عصبتها غير خير ولأن قومي أتوك أنه ان كمده فليس على الزوجها الزوجك إذا دوشي سماها إذا كان من قبيلة أخرى مرقوكا هذا من عقل جنايتها راوعي ده. أي راوعي قيسته ربك قيسته الم الشحو الجله ولا على ولديها المهذا الجله إذا كان من غيد القومها ق كذا مرك حوايا قد ما إذا كان مرك أوول م كانها ظ إذا كان مركين أوول من غيل القومها إذاذا التيد إذا نها وقع ص تووكك سووج ولا على إخاتحان من أمها. ولا ila madqa haqa hooyana laguma leeyo kaano min qila asabtiya asabadeeda ولا قومها kamid ahayn walaan qowmiha tonke inayna kamid ahayn fa hawlay ku wasi aha haqu kuwan la soo sheegay waa ayo waazujka awlad walaaleh suu mad fahmin kuwan noocaan marka haqu منذ الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسولك الله عليه با. وسلم إلى اليوم ما أنت لقصوا قارو اللهم سعى وكذلك سأسوك لو أحلم موالي المرأة قبر وعضوه مضيح رئيسي مراثهم دحل كوغوا لولد المرأة بأسلنا وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالينا على قبيلتها بأوليها مكتنا آه الله مستعى مسألة لنا مرقة صحوية لسألهم لما قدام أوحي لها مسألة ذا خلافناكم أصغلوا الله مستعى وميراثها لزوجها وولدها حديث أبو الدعوذ يغيرك وحديثكم مرقة صحوية وحاديثك يا أبو غيره لما الضمرات قال لي لما هذه الضمر قائره في البيع يجب أن يكون لديك الريح وطورتي وإذ الشيء يلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد دول يما ديم فقضا ديه على عاقلته جو دمغتيه و هو كحكمي تولكيت بو كحكمي و ورث و ورث و ورث وحا دخل ولدو ها ilmuhi diyo و ما معهم دات في مووغا عليه وياه طيب ما حكمين مغتيه كومون على زوجها لكن حكم حكمي على عاقلته لأن الزوج كده كانوا من غير عقلتها قميل كانوا كسو جيد حديث الجامل بن عبد فجاء على النبي صلى الله عليه وسلم ديهة المقتولة التي لم مكتدي وفي مرقس حيا على عقلتها ووبدا وبغاء الزوج ها وولدها المهدي الى زوجته النبي وبر يال والله يا جبر marka saa wuxuu yiri markaas waxa way faqalat aaqilatu maqsoolati tilay dilay tulkadeeda wuxuu yiraahay miraasaha dawad xalkedu lana anagu noosunaade madama uu markaas xanweeyaan yaani marka ma qatanu bi xine rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuuu waxa باب عقل الجنين المحير مكتس سوا باب هي حدثني عن مالك انهاير مرق الصحويان وا جنين وفعل وبمعنى المفعول وياه صغيره بمعنى المفعول وياه ويا والمحير على وشك سوى المركه باب حدثني يحيى عن مالك عن شاب زهري عن مسلمه بن عبد الرحمن المعروف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فإن امرأتين الذين أروا من هدين القبيل كالره هدينة أيها برغمد إحداه ومثل وفتورتها الأخرى تلك الفضر حد جنينها إذن ذهب على شخص جريساته أخرتين فقضى فيه رسول الله باكحكم الله صلى الله عليه وسلم بغرغة عبد الضان قيمة أو ولدتها مع الضان قيمة إذا لم يدعى الجنين مع الضان قيمة ونحن مع الضان قيمة الضان بارد مجلتين بحال لبسوين islam ayay taamujiga ku dhufato islaam kale calaasho taamujiga kaga dhufato in loo dhax taamujiga qani taamujiga la soo baxaan Soomaaliga haddii taamujiga haday ku dhufato muhamad qalaasayna hadda adonba majilibi waxa la واصل اهل علمهم مره ابدئي هم عمر وخطاب ابراهيم النخعي امام مالك ثوري شافعي اسحاق ابو ثور اصحاب الرايه ووجه الله انصره عليه والسلام ملخص حو عمر وخطاب في خلافته ايضاً في نطاشه وهو كيد مخي له الاو علمها mugay rabin subba oo xumar khaati ka ay wuxuu yiri nabiga oo waxan ka go'ojka ahaa xukumeey bi qulqati abdil ama amati nabiga kaleey salaatu wassalamu alayhi wa sallam adoon qiimay ama doon qiimeed xukumeey amaar khaati ka ahaa ha uwd yaakir uwd baa wuxuu yiri la taatiyanna bima yashhadu ma'aka wa qasab والمؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف قف مركزو انه قوي هذا يعني في رجولته وفي شجاعته وفي كلامه وفي عزمه وحزمه وفي كل احواله قف انه قوي لكن الضعيف هو اللي ما يسكت دوسن كته او مشي لا دورافك لو غلين كره او ليس له رجوله ارى جنبك او نص انسى مرغا سيئا لتأتين بمن يشهد معك فشيد الله محمد بن مسلمة كذب محمد بن مسلمة الشيخي حديثك سيحينك من رواية أبي ويهي اللهم السعوة وعليه تقولها حديثك نبدأ عن الشيخين يا هدوية أيو الشيخي ويهي اللهم السعوة وعليه murxalaba la islaamood murxal lan baam dide kala wada qabay warwaayad ka barko daaadeeyo wa kaana daragtayn wala isla qabay wala suus salaad ku aanu moogto تلاج و حيل جلال ملكهيت واي الله هو الصان واي لكن وكدوي كلاده روااده روااده بين حق في المعرفة وحي صا وحي ابن عباس توح قرا عضي واحد شيء غطيف فيكم لكن ام عفيف و ام غطيف ايضا الله يجلي اللهم ku wasudarsatay Allahu subhanahu wa ta'ala murkhasaasahay hada anoo daqayay kamiga waxa jiraheen ummu mukallafna wala dhigi jiray ummu muley kenna wala dhigi jiray adigu marka subaweya ibn abdulbard iyo sida ay الله مستعى وعليه تقوله خطيبك لأوحو كجزمية كتاب المبهمات كتاب في صن الله أي خطيب البغداد لأوحو كجزمية الله مستعى حديثك نواصل الشغلي وخاري مسلم بده ويسو صعره وحدثني عن مالك عبد عن سعيد بن المصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حكومي في الجنين المهيرا يقتل دليا في بضن أمه بغرغة عبدنا دانقي مدى مرقى أو أمس واليدتنا دانقي مهد فقال الذي كيبا يرقضي الله حكومي عليه دو شيسا فقال الذي كيبا يرقضي الله حكومي عليه دو شيسا يعني قيمة ضال الله حكومي وقضى مرقى واحد الشيء ولذي aya wuxuudii marqaas xawel aan kayfa aqramo saymaan magdhbi malaa shariba qofa waxba cabin malaa shariba ma buudhigaya ha mamun ismaaa ha man baa khulee rwaas badan koo kubadan oo manta yaqil baa loo istimaala waxii wax faamiyey maadana malaa yaqil baa loo istimaala laakiin mar mar waxa dhacda maada lafteeda malaa yaqil و يريد مرقم مالا شرب قف وحو عبين ولا اكلها وحو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا كاس من اخوان الكهانه فالياش ولادك ويه يا فصحجر يض انما هذا كاسي ومن اخوان الكهاني فاليياشا مرخاس وحا ويهان وراالهود ويهان انا روايه البخاري لي عديي ومن من اجل السجعش التي سجعها سرغويده او سميه دقتيد ويهان هذا السرغويذ وحويا واكلام نثريا او نظم اد مودا عليها ومرقده كهادش مرخا واشريبه اكله نضقه استهلك كب ووقف حصانه مرخا واسيدا مرخا كان والله وفاليه مدوي الخن اللهم استعان الرواية المسلمية عضى يصيح من أجل سجعه الذي سجع فيه وماركة وحكوشة بها ماركة وليها أسبرك لك أنت أنت وحسوية النظام يوم بيدخل وحكوره وصلاة وارزاقه يبين كون بفقاطة صباح وحدث لي عن مالك عن غبيعة من نبي عبد الرحمن أنه كان يقول كيلة الغرغة تقوم خمسين دينارا وحلقوا قيمة إياه قيمة الضانكا wa دينار 100 dinar oo si tat iyo si 300 dirhamin lix bacal oo dirhamweeyaan المسلمة tulmaradti al-hurghati gawo dhaqarta ay muslimada magteedo al-muslimatu ya muslimatu anna 500 dinar 5 bacal oo dinarweeyaan oo si 3000 dirhamin lihkum lihkun oo marka saxawayaan ilmeedha magtiisu waa cishru diiyteha diiyadeeda marka toon meelada meesha tobnaad wal cishruna 50 dinaar oo ma konton dinaar oo 6 oo 600 dilham yani toon markaadu qaybiso fiilaha xagga toon markaadu qaybiso ya kontan to waloo qaybiyo imisa waa shan soo weeyaan shan baa la gixay waa santan ku sheegayihu yaana waa ushurdii tahaw iyo marqa ushurdii tahaa marka shantaas uu noqonayaa madqafiir kontan halaad marka toono qaybiso وحالة صميم مرقص وحالة بحيني مرقع عشر دياتي هاو عشر دياتي هاو وحالة بحيني يا كنتم كيهال هذا يقوم بحيني مرقع نفته إذا لقب بحيني ايهو طوانوا قيب الشرن يفهم بحيني ساو قيله وصيدة معنى هذا وآيها الله مستعان ورقم السلام عليكم ومالك رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعن السيدة اي ahil madinaha ahil madina watanay qamaweeyan abu xanifiye kuufiyeen soo hayleeyeen wa marka saxawayaan 500 dirham daawoodu daahirna u xulo yahay wax kasta oo magaca marka qurqadu ku dhaco ayaa la هلنا marka marka misal aan saaso u xudban oo adoon hadiin la helna اللهم سعان وحل صميم يا مرخصن بقله وخم ديدا دي شان لا فورجيلو بال بحينه دي عشر ديات للمرته دي يا رب حنيا تمي قدام انا شمت النيف جيلو وصونغ ليه و هو يري ان الغرغه قيمتها نجحت ان الغرغه قيمتها نصف عشر ديات وهي دياده او توامل لوقي ميشتمنات بركيد وهي خمس من الابن ويان wa shanaf umar ka saxawayan geela sida umar iyo zayd balaga wariyay ibraahim nakh iyo shacbi iyo rabiici ay qabaan ay rabiici ay qataatiye malik iyo shaafi iyo ishaaq iyo ashaab raayida sida ay qabaan weeyaan wana mad kha saxaway muqniigu sidoo ku soo noqleya dalalka laba sano saxada ويخالف خلافيا في أن الجنين المحيض الجنين كامرخاص علوشه كد لا تكون فيه ما هنسا لو قدرت حتى يزايل حتى يزايله الله مرخاص حوينه زو زوليو بقناوميه ودي علوشه دي من بطنه علوشه ده وكسو دحامه يتاسم مايد اه شنو هو المساله خلافيه الاسواف شنو واما المساله ايما يسكو حيا وهي المساله قال مالك وشويه ووصلنا توار مغلى انه اذا خرج جام انه شانق وحويا مده خرجان مرخو صوبخو اما انه المهاسي اذا خرج جام مرخو صوبخو انه شانق وحويا اذا, اذا من, من بدن امي هوي دي عروسهدهو كسوبخو خيان حاله نولي هي سما ما سو si uu isagoo meedaha duu soo baxay iyo qiiimada waxa la bixinayaa laakiin isagoo meedaha ay nool bu soo baxay nabaqiin uu ku dhacay markii dambe isagoo iska noolaab uu nabaqtu dhintay boqolka waxa la bixinayaa dadu niyihiin inay hadoon naqay haina de konta اجماعنا ضدكم كسو غوري الزيد زيد بن ثابت اروع وغير وغيرهما مالك شفع اسحاق يا ابو ثور اسحب الرايه ومد اسو دم بقى قال مالك قال ولا حياته واحمل كا الله وصوناني للجنين قف بالجنينك واحمل وصوناني مره الله سبحان قف المه الجنينك واحمل وصوناني مره سوايان الله سبحانه الله يستغلوا ومسونا عنه اللهم اللهم استعان ولا حياة للجنين المهجن كان مرقاو وصناني مرخا ومص صناني ولا حياة مص صناني واحنا لله للجنين المه على وشا كديلا الا بالاستهلال صاودين ويانه انه مرقو صدشه خرج من بطن امه هو اللي على وشا مرقو كسوبخو فاستهله وسولديه فاستهله وسولديه ثم ما توضيلته ففيه ديتو كامله ديه دمسترن بقى واجبيسه أن في جنين الأمة أدرنت علمه على شكل جلس ونعي أشر الثماني أمه هو يبيه لعكت هذا في ذلك هو يبيه لعكت هذا مرقى صحوية يبقى الله بحيني مرقى مرقى تومالوقي ماشا طبنات مثلا قد يكون قلت بقال الله بحيني إلا كون مرقى تومالوقي بيوامين بقالي بقالك يبقى الله بحيني يا مرقى وقال مالي بحر الله تعالى إذا قتلت وإذا قتلت المرأة قربها دياء الدشر غجلن أو امرأة هواين يميد شي عمد الكسر ويد شي والتي قتلت أي دشي حامل أربيل لم يقد منها لقساس مايو حتى تضع حملها أربيل الله يرغيس وإذا قتلت المرأة قرب المرأة الدلوية حامل ويحامل أربيل حيث amdan kaslo dilo oo qatana ma qaflo dilo fanaaysa ar oo man qatala qofka dilay dushii saamaa fi janinaha aro ilmiheeda shay u waxba fa ila qutsi fa in qutilaa haddii la dilo amdan kaslo dilo qutsi la wal dilii annadiki qatala haddii wulisa fi janinaha adiyatu ilmiheeda amma qas xuwayan wax ilmaha caloosh ku direyna kaddii lama qab qowd aan magti tolki waxa lagu leeyahay hadiyadu ama magteeda lagu leeyahay waresa fiidaniin aha ilmeedu caloosha gudida kuma masnaaninin diyatu waxdiya yaanu u xulmaama yaa sheekh rahimahu allah ta'ala qowda hadiila dilo iyadoo markaas waxa uu wayay u xidhiidhisay markaas waxa uu wayay ganab ah ah Allahu subhanahu wa ta'ala markaas waxa uu u xidhiidmay markaas gabadhii waxa uu u xidhiidhay oo uu wayleeyadhay ama ninkii diisoona ka dhigay la Haddii murqaas waxa weeyaan qof laftiidiiba la dilay iyadoo uurle kasba loo dilana maqad labadooda min bay noqon haddii kas loo dilay murqaas waxa weeyaan qofkii dilayna la qisaaso ilmeelo maxaba waajib ayaaloosha ku jira sababtoo ah la ninkii baa loo qisaasay dilay iyada magteeda la bixinaya ilmaan calaasha ku jirana waxba kama waajibayaan buneyahay um huka wada mas'alad soo kan hada soo marlay ilmaha waxa laga bixinayaa qurqato abdina maadon qiimada maadon dibihiin ama hadii la wayshaneey fugeel soo ma wasi wa haddii uu soo baxay isagoo meeyd oo ka soo tirmayna laakiin hadda gaba dhiwaal la dilay ama khata loo dilay ma anda had loo dilo laakiin ilmi ma soo bixin haddii anda loo dilay ninki dilay waa tayib halka laakin mid bajilta isagoo meel uu abdulsalax ka waran inaa magtiisa gooni ba loo bixin gabadh magteedana gooni ba loo bixinaya waxa dadayni waxa uu qoray yahyahu amma iswiila yahyahu bay u qoray wuxuu iswiila malikum ba la waydiye canjareen yahoodiyatiina taa yahoodiyada aan meedda aalosa ku jiraa wan nasraniyatiina nasraniyada ya ay yitrahu la sawtuudayo fa qaar waxaan araa waxa warxiya anna fi wakawajiba afir maxaynu wax aan qorneysa ila waa nusudiyada muslima somaa il mahayr ay gabada xaqta ay dhashay ay soo meed soo baxay maxaa la dhaxay shanef somal kala baran uu qaybiday laba barsooma tan laba barbaal waxa la dhaxay hoosiyada iyo nasraaniyada intaas كان هناك ميسرة كواجب ايو, ايو باب يا حي يحيي ديق ميسرة لكي نحن يا مركة وحدثني يا حياء عن مالك عن الشاب الزوري عن سائل النصيب انه كانوا حيقولوا كيرا في الشفتيني أبدا بالشي موت أبدا بالدبنوت هذين مركة قوف كان لغجره adiye to kamila waqoon afsan ka hadhiya islaaxa daqiiqa kala duugul kulli arifiga hadi wadamada la fiiriyo shafateenka qolo waxba istaqana marka meel halka oo wadaysooma aan iska socono adoo labadan waxa lagu wadaa marka saxa weeyaan ah marka afka waa lagu wadaa marka labadan bishirada afka qofeed laga wada goyo damagdhana isla ci safatay wax la bixinayaa diiyad sukaamilaha ka waajibaysan faa'iida qudicad markii lagu yaaso sif laato hoosa kaliya faafiyaa thulsaad diiyati diiyada saddex markii loo qaybiya laba meelood ee la bixinayaa ummadani qaday tahay de waxa la bixinayaa markii saddex loo qaybiyo maxay ahay markaa saddex iyo saddex iyo barbaas ayaa markii saddex loo qaybiya somaaha waxa la bixinayaa si jeetan iyo markaa saddex سيسعديوسلا صراحه ما صلح ميلوط اللهم يلط ما يومي fuli suudiyi lagu bixinaya marqa waxa dadani yahyabay warxamay wana sida ay qabaan kulli marqaas hawiye midkasta kaliyad culimada qayb kimid waxay qabaan midkasta kaliye ayaab ayaan isudii lagu bixinaya midkasta kaliyad iyo gooni aanta ina suudiyi uu noqonaysaa baaday qosay abkariyo cali oo tokorowle iyo wasulu suudiya toosana wasulu saadiyati weeyaan waana sayid ibn thabit laguu diray sa'id ibn sa'ib yasuulnaa qabaan oo waxay leeyihiin tahoosiyada tasare tahoosan manfaaca badan dharnaqaa qamr la fiiliyo tahoosan manfaaca badan xaga markii la fiiliyo quruxdana tahoosaa si manfaaca badan suulasma waa la xigla diimur kha saxaw iyo tan hoos la jaro tamashii buugta ayalkii iyaalahu mustaxaq wax ka dad iyo alba isku wada qalaalalo halkan wali waxana gabar iyada haday tahalkeed bidaawatas hayo wanis allahumussalaatu alayhi wa sallam waxa hadlasii yahya aan marig madkha anahu salawii اعور خشنا واخلو يقن قفقه ايشله لكن ما و خاينو انا قانا marka xululu istacaabina iyo qafku wii la caawadayuhu wuxuu isii sucin bayar qalqalawiya laakin ma am illa badal سألت إبن الشهب زربي بأن العوارة وماركة سحوه يالله يفقع عين الصحيح من الفيو وشيس في جنيه نقل إلا إيه كيف يشف في يوم وماركة إشيس في يوم يسوف يجي فقال إبن الشهب بحيوه إن حبها تجعلها الصحيح كم يفقع بي أن يستقيض إن حق قصاص من حقيسة فلوه القوة دقصاص وصناتي وإن حبها تجعله فلوه ديت ديه وصناتي ألف دينار كل دينار أوليثنا عشر ألف دلهم لم يتوانكون أول دلهم واي اللهم استعانوا عليه الصلاة وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ وحس وقال أن في كل زوج ان في كل الزوج لبضي النوع كالسا وميال إنسان يقفك كماذا زوجك هو لبض النوع يقفك كمية اللهم استعاني يعني لبض اللقوط لبض قعموط ساسوكاله way labada indood labada lugood labada qaxmo labada safatay waa sidaas isku xiray adiyadu kaamilad diyo qamaysan walaa la bixnaya waana filiisan aan arabka adiyadu baa la bixnaya kaamilatan oo dhamaysan marka diyo dhamaysan baa la bixnaya marka aa waana filiisan aan arabka waxa waajib yahay adiyadu kaamilad amma ayan la jirin ba laakin waxba lagu dhufteen ma qalkin ba ka tagay ba u dhaga baaleen اذا ذهب السمع وما قلقو مر قوتو ادييا كامل ديياد ما اسلام الله بixin استلمت مركه حل غو او لم تستلئ أدين مدرو لبنا اديكا وفاؤل بو بنايو استلمتا حق آن او لم تظلم امينا غينبا واي سدااس وا سدا ايمادو سدخ ليكالين قمان اربع المذاهب سدوا اسكو وافقسيه امر من ندير نفقه و هو سو نقليه مسالده اجماع في سمو كبره وسو صادت مرفوع عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه اربعه في صنع 100 سمي من الابل المبارهه waayhi wax fi dhikruna junnike dhikr qisana nin gaadi xumiga taranka laga jabo ama jimaacoowadii kal waayo adiga kaamil adiga qamaysan baa laga guciya marka ka waajibaysaa waxaataa adiga wuxuu inta lagu dhofto jimaacoowadii kal waayo dhikr ud miskeen yaalo wuxuu mar qasuxa wa fi dhakiri nga juri wa hawl marqadiya kaamina adiyata maysan baa la bixin mas'alada ijmaac soo noqleey miqdaamasa al-hamdali fi kitabihi al-mughni ijmaac ayu mas'alada isagu soo noqleey mid kale baa tunaasub xada 40 iyo faqtana 6 waka waliba tan kitabki amru muhammad nabi guudii sallallahu alayhi wasallamna waxa هو خليلها صوابته لان لانه عضو واحد او حين كليه صومه فيه الجمال والمنفعه ما دام منفعه اولى هي جمالنا وقروحنا نكنه وهي والله بحيه مركه فكملت فيه ديهته كالامث واللسان ديهه بحيه شنو مركاس يا اللهم استعن من جمال كليه بنتيز وايه اللهم استعن عليه تلان ونيكم جمال بو ياله قادو خوين تلون واللهين مقرو خو ياله سوق ياله قود وايه قودنا ماها خمسنا ماها حتى حول ماها وخلو عييمه جاسميل عدلو تاقيها هايره وايه اللهم استعن عليه تلان اكوني لها مصلحه او يا بدك مركو خاويان كو ابودي اللهم مصلحتو اوه خالصا اه هي. اللهم السلام عليكم مره وفي الامسيه لابد خلينه ادي كامل ادي دمه اسلام الله بخين فوق ادي خلينه سيبو يا ادي دمه اسلام لكن مره لابد لا سيبي مره سخوا ويان بس ورخه وخلبخينيا ما دمه اسلام الله بخينيا و كتاب في ابن قدام ورساله الصنغلي وكتابك وقرئ مرخص وحاويان عمرو بن حزم النبي وقرئ وحاكو وحاكو سكنه و في البيضتين اديه وكا ساس <متدخل> اسماح <صحيح> ساس قرئ مرقه لانه فيه من الجمال والمنفعه يعني المنفعه هي قروح واكو سكن دي ها منفعه يعني قروح واكو سكن مرقه وصاس اللهم صل و عليه وسلم oo mansoowal kusugo masliiga iyo tarankii bani aadamku meeshu ka yimiday Soomaa sawo caantiyo guu imaayaba ninkani intu dillaa meesha ka maqantahay ummad way weeyindaa halkiis ay banaantay iyo no marxa waxa wayn diiye barkeed baa la bixin dii ode hal xina gabadha hadii labada naas lagu gamuro diyo dhama ay sidan wala bixin yaa allahumma ssaam ammaday hadii labada naas munfaadoodii ay waa ka badan marxaas xawayaan maashan ku een waana sida ahlul ulumiga in dadana kamidna ay qabaan marxaas xawayaan ibn qudaan ruhihi wallahu ta'ala mugliyo soo noqliyi in marxaas xawayaan ayna wax khiraafano ku suunayn wakaalaka min mundirna marxaas xawayaan ee wuxuu soo noqliyay ijma'u sallallahu alayhi wasallam soo noqliyi batsha wa man hafidhnahu anhu ayna la soo dhan ba ka midan Allahumussaan ayay ayma la soo dhan ba ka midan iyo saaxiibada raayiga laana feeema jemaalow iyo manfaad gabadha waxa ugu soo qulux iyo manfaaci iyo waka la imkan ida markaas hawiyada ay moodo afqola galo inta ayuuu qadib la jaro bis waxa weynaa magdhamaysan bay leedahay inta qala ku taalo baad diidonto haa ilaahu daru taa cadi يا ارملو عدديو حكيمين مسالهنا الامام محكميده احمد رحيم الله وتعالى شعب باك منا نخ باك منا شافعي مالكيا اي ما لاحظو dan kutubtoda islaama ku sheegeen ya hadayn magan noqoto bisoona ma tiina hoosh jeedo ma qotoo bixineya wa illa hadayn nuqsaamanka wadan aanu hadayn nuqsaamahan oo gabadan madkooda gabad hooto waxa ay لكن marqidan booyno qasameen waxaa la sameynaya waxaa la sameyn baydaheen qadar kan qasamaan la eegiyaa dhig dadir kan qasamaan aya la eegiyaa marxa maashu muufiin badbaad ku tagay ilmi wuxuu nooga majilto iyo ruuxeedii majilto waxa wayaan wax badan ba meesha maqan soo magid halis weeyaan marxa qalaamali lahada waxa la fodeey karo isku korkeeda weeyaan marka xajiibaan kuwa iyo wasad iyo arragulni kala wadi sa nas ah orninka labadii sanas iyo gabo dhoweerta asmin maaha abaa dadno wanaas oo dhuxbana oo ma banid quruxa kuma So madu feemi. Taas way ka fuudahay uu Sheekh quleeyahay waxina Allahu ta'ana wasadiya ragul min kalmadisinaas marka oo diy ka dhamaysan laga biximaaye xukuumad ba ka waajibaysa. Laakiin labada xajiibaan ka waran iyo qaan wax ma isagu xuquba diy hataayir wax jiraa ee markaas waxa wayan sayid iyo aseedno faabti yaan iyo talib iskada wax kale hadii labada labadan markaas waxa wayan wuxuu aha timaha oo hadii laga dhameeyo in le timaha dalka ku yaala Soomaal قال <تصفيق> ماري وح إلى المخقة على ماري وح تحم الله تعالى على أمر أمر عند أنكتدا ن الغجل من إذا أصبا من أطرفي حبني سخ العصيب أكثر من ديتي ديدي صح كبلاً فيذلك هو السغنااتنتاس ديدي سوقل به سومع بقول أفر بقول ياشارغيةاي حجد له بقول يش سووررجة هلما بعدمود ال ال بعد الجرو. قوايه اذا اصيب اليداه ولا اليد ساق عمرت لاسي ويداه لو بدلوا لهود يوعينا لويديسين ود ديات بلية استضح بقلب قاذندي قال اريسكم الله ذاته دونا بالنسبه انا وخصو نقليه الامام نورساله القرطبي المالكي في بدايه المسيد ونهاية المقتبس من جلل كلوات مجلل كلوات دا اونجي دا كانت هو المجلد دي محل لويه تونا كتاب كجلل ل... كلوات صفحه 402 اللي له وخصو نقليه ان قال ما رحيم الله تعالى في, في عين العوري منك مرقب صحويان إشتعل في عين الاعوري الصحيحة إذا فوقيات خطة إن فيها هدية كاملة في عين الاعوري منك مرقب صحويان اللهم استعان إلا في عين الاعوري منك أعوري اشيء اشيء الصحيحة في يوبيت وهذا تلوى إسالة كله ينوى نغانقه يعني اشيء مرقب صحويان سيواء عوران تهي لكن في يوديه. إذا وفق المرخله فجيه خطان قفين في هديه كامله كواجب يسديه دم يسلم هو سوى الكل يدي له يرا كا ورم ميل كل ياه لاغ بخييا مارخا سخوايان واسدير اللهم صعان بسالوا وهو وحيلنيه علمود مارخا سخوايان حدي مارخا سخوايان ايشي سيماثانو تي فايوبيد نو لاغ su'a tii في feyowin walaga tooray lama diima deeqo markaa uu qaadanayaa bay dhaahin waaye markaa sida zuufriye malik iyo lif iyo qataatiis xaq waaqaba laakiin masruuqi aad leh oo gufli yaa la xadii suuriya waxaan fiisa shaaciis nisf deeweyo yabilay markaa isha kale muddi dhamaystiran ka waajibiisa masalan feyri umuntow ilaa oo مرخه وحيعملوا مقيبه كبيره لله يدي كامله بركوننا نسود دياله بحنيه باو ما جاوا يحكون بابيا في عقل العين ايش مرخص وحا ويا متسيله الى افق مختلف فجئه وحدثني يحيى عن مارك ماي باو ما جاوا يحكون بابيا في عقل العين ايش مكتي ادادها وبصرها ارجل برقطو ايش وين كنت الا لكن وحروك ارق يدي او كانوا هذو بينشهديو وحما ما عرفوا هذو سيراو ايش قالوا ايش كلامهم قد ارتن waqtiga ma taabo waya iyadoo taariikhiin ba bal iyo taabo oo saawiyad xago Soomaalida samis xilliga ma ahay isbaya qoyso oo soo saama hadii leeyahay fugu gaaynaa daraayira oo qabuday qiyaamada meeshan waxa markaas xun weeyaan waxa la sameeyay rafuqaada shaafiiciyad waa niman markaa wuxuu ay wax ilaahay u sii fiido dheer moqtan niman waxa yiraahdeen ninka waxa la sameeyay isha kalon baa dhowba la qaboon adoon laga yaadriimo markaas cawoyan oo kale leh xagaariga iyo markaas cawoyan howlaha iyo dabeylaha bukhada haa geedaha iyo markaas waxaa la sameeyay markaas cawoya waxaa la dhigay beelaal soo diga kaleexanaya ma midba kaleexiye ma soo arayso markaa hata ayada maska hanku ka arko iyo oo u gaabtinay isoo aragtiya gaatooliyey aya la isu qisa حدث لي يحيى عن مالك عن حنص سعيد الانصاري عن الشمال واليمين اليسار النسيد مصابت كان واحد يقول كده في العين القائمه ايش شيء تاغنيت في العين ايش القائمه يعني باقي جاهل الموضع كده توي يعني اذا طفي الامر يحويان لوصف شنوش وباقي يده اذا طفي الامر باقي يده 100 دينار 100 دينار بقى اللي قاعدايا ام قال يحيى ودروسنا مالككم بقى اللي ويدي ar safarayn indhaha galkooga shatalka waxa leeyahay waa indhaha galkooga weeyaan iyo oo wagalkan ay ku jiraanay macnahe hoose inta raglaa hoos ugu soo foorla iyo tan qaduu inta labada markaas xawaya jafnaan balayda labadaas markaas xawayaan ayaa la yidhaahda shatil marka xijaadkana waxa weeyaa qaniin markaas xawayaan yaacna waa markaas xawayaan qolafta اللهم استعان فظال وحون ليس في ذلك كما سن ليس الا الاجتهاد يسعد مريانه إلا ينقص انه نصام مريانه بصر العين اش الى ارقيده فيكون له حصنانيه بقدر ما شد قدر في نقص النقصان من بصر عيني اش مرخص حويا ارقيده كنقصان قال يحيى وحون قال ما ري وحون الله تعالى الأمر امر عندنا ان اغتيدا في العين إشاء القايمه باقيه واحد مرخص حويا بوسكده كذا عوراي وبل لا ارقي مرقه الا آه يعني أحبان أركي واسدها العورة هي أحبان أركي إذا أطلق في المرقين لبقتي وفي يدي قعنتي أشياء الله وإيا المرقى سبحانه قال الله شيء إذا أقول لهم المرقين لجره إنه ليس في ذلك هارم إلا الإجتهاد المرياني وليس في ذلك عقله مصمم لأنه لا يوجد إلا أيد المرقى وأروا إذا أطلق أيد لفتها لأفجيها كورها المرقى محالة صنعين المرقى السبعية waala sano inaya marka saxawayan allah subhanahu hukoomada ka waajibaysuuleeyahay wakaaladiga qacanta haday ku qalafto oo qacantadu وماذا qalafsaneed nafcin kumala hayno maada shaqeelin kadibna waxa wayan dibba marka saxawayan waxaa lagu goyi mara qatan hukoomada ka waajibaysuuleeyahay wa fa'ina walaysa fi dalika arin baamu ma gaawi uu ku noqdo bii aqli shajadi dakhr اللهم السلام يا مرخا سمحاق يا مرخا سحويان موضحه ومتحول جريسم يا هاشمده يا منقذها يا عامده الامن تواصلوا يا اه كريستو ما تليسمه اين شعرنا وذا هو يا شن توم في قرش في قباك من النجارس عن مالك ان عن, عن يحيى بن صعيد انه صنع الصليمان اليسار مغلي تقول سوشيان الموضحه تلفعضات في الوجه وجد مثل الموضحة لفعضات يقول ويا فر قاسم مدحا الا ان صعيب الوجه وجد اني غبي ورا ويليسمويان او وجهه ضن باه كنقديبا ويه اللهم استعن عليك صلاح وجهي ودان قديم انا لفعضاض ونق انت وجهي او هي وجهي عن تسوما ان تصور خ زائد كالف اعضادتها ايام الخلق في زادو ولا في عقلها ما بينها وبين عقل النسف الموضحه في الراسي مو بحال الى لف اعضادتي مدخا مغسيسي وان مرخه انت ودخايس يا لو في زادو ولا زياري في عقلها مغسيله ما شيء بينها يده ودخايت وان وجا اي و بين عقل النسف الموضحه موضحه مرخه سخوايان فرقه اسي مدخا كسغان شنط ناف مرخة تضبان ناف يبار بي مرخة ما قولنا إساء مرخة تنوجه مرخة تنوجه مرخة تنوجه مرخة تنوجه عميمته قال ما روحون والأمراء مرخون عندنا أنك سيدا أن في المنقلات مرخة سحوية منقلته اللهم سعان وطلفت مرخة يعني يرقى جسامة الله عسى خمس عشر فريضة شنية ونف أيا الله بحنا يا مرخة قال مرحون والمنقلات, والمنقلات التي يطير فراشها من العذم التي تصير يطير أدوله sida soo haamir kha gooshayid marxamiyal aadmi lafto ka duulaya marka furaashku waxa weeyaan waa marka saxawayaan yacne waqfto marka saxawayaan allah subhanahu wa ta'ala hilibkan saaran weeyaan marka waxaan kala culimada qaybo kamidayda ahaan waxaan la yiqaana furaashka marka saxawayaan waa yaan يعني حبك ذا مرقى من العظم لافته وكدونه ولا تخرق الى الدماغ مسخ حنا مرقى وحاويان ان هوس دلا عين لا مسخ حنا وريا تكونو في راس الملحيهاات يعني وخصوصا سيله يا حدا منقلقه منقلقه وخلي الله تي تي ويان يا ضير ودوريو فراش حبكده يلبكده ولا ولا تخرق الى الدماغ مسخ حنا اوس قريب وريا تكونو في راس وفي الوجه وجه جنوية حتى. الله سعى عليه الصلاة والجائفة مرخى الجائفة بل هذا ما يقوله شيء موضحية منقلة صومة قال ماليو حراء الأمضى أمرك المجد طمع لأكل سيئ على دوشيس سي عندنا أنك سيئ أن المأمومة مأمومة بو. واتمسكح لقار ليه والجائفة تقذها ودع دع نقاف كميرا نتوح لقار رفته ليس فيه ما قود وحق سيصال لقمانين وذي تائي هذا موضح waa xal lagu leeyahay marka subxan weeyan qisaas oo qofka duloftu ku adeeyaftu u adeegi kartaa waayo haddii doonto sikiin inta soo qaadato iyo saad ugu hooqeyso iyo laftoon gaarsi lahaay marka xalftu gaarsiimo iska deeyo laakiin hadii la yiraahdo qofka haqiisaasto maamuma ama marka subxan weeyaan tumas xal gaarays ama jaaifo waxa lagu yaaba halkiisii waa dhaafin leen kuma haddinnay Soomaa rabaafinalkiisii meel kalaad مسؤ كلده وهدو كو جوغي ابو ديه عكلا اوو تافي سالق يا با اللهم استعوا عليه تخلان ليس فيما قود و قصاص في التوكل قال ابن هشام وحيري ليس في المأمومة تم مأمومته القصاص قود و احتصاص مرخه وحاجج حديث عبد الله بن عود الله مرفوعا الى ابن ماجه عن العباس لا قود في المأمومة والجائفة ولا, ولا المنقلة حديث ياس ابن ماجه حول هذه الشنياء بها قيل سوار حديث امرئ صحوه مرفوعا اللهم صل عليه وعلى سيده مالك وابو حنيفيه شافعي قاتن وياه قال مروحه رحمه الله تعالى والمامومه صنام كوفه فسده ما كي خرق العظم لفظه باللهعيه الى الدماغ لا مسكه لا يغادر ولا تكون مامومه ما حنث الله في الراس ملح وما يصل إلى الدماغ مصح لا يغادر اذا خرق العظم ما مرخس حوويي مرخو لافت دلاعيو اه والماموت في... تكون ما حتى الماموت الا في الراسم وما يصل اه وما يصل الى الدماغي وما كين وياه يصل إلى الدماغي جا... مسخ خا غاريا اذا خرق العدم لافت مرخو دلاعيو قال مالغو خوود امرو عندنا امر قنغه اجتيده وخصوصا جملده وما يصل الى الدماغي اخرق العدم وتوفيده وخصوصا الجملده وح... هور ادكينيسايو ما خرق العظم إلى الدماغ جملة واسعة كنسة قال ما عليه وحر الامر عندنا نغاكت اذا ليس في كما سغنا فيما دون الموضحه الموضحه وحي كهوسه يلسجد يتدخل غلط كميلم عقلهم ما كما سغنا حتى تبلغ الموضحة موضحها الى غارسه امركم ولن ولا عقلهم في الموضحه لفاظات شيء فوافق يوحى كسرقه وذلك وارغى سبحان الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى و هو كغلغل الى الموضحه في كتابي والقديس لعمر لعمر بن حزم قريب خمسا وشنع وميالوني قيل اللهم استعان شنف وقيل ومدخا كيالي ولم تقضي الأئمة من الحكم في القديمة ولا في الحديث قرأت أنا فيما دون المردحة المردحة بحكاسة بعقل وحمقك من الحكومة وحدثني يحيى عن مالك يحيى بن سعيد الانسارية عن سعيد بن مصيب أنه قال كل كل نافذة متكستو فليسة وفي عدو الحمن من العضايا حمنها كميدة ففي الثلث عقل ذلك العدو حمن كيستقع المكتيسة ستتحمي الله من البالغة بحناية مركة ودخل قصة وحمنها من كميدة قلم وياية مركة وحدثني مالك بأي ورحمي أنك كان من الشهابين وأن الله يرى ذلك كميرا كأرقين وأن الله أرى وما أرقيه في نافذة المرقى سبحوهي أن دخل قوة طلابية في عضو الحمد من العضايا حمدها كميرا في الجسد الجركة أمر, أمر مجتمعا لو كنا نسيئ إنه يهي عليه دشيسا ولكن أنه طيب مالك أرى وما في أرقيه فيها تحدث على السيادة إن رقون السيادة إمامكم السيادة. يجسيد الإمام إمامك في استهادك في ذلك وليس في ذلك أدلقي وصلنا أمر, أمر مجتمع لأكل سيئة عليها عندنا أنك قتائضا قال ماليو حول الأمر أمر كو. عندنا أنك تائضا أن المأمومة مع مضأي والمنقلة والمضحة لا تكون مهات إلا في الوجه مهيان والرأس مضحة فما كان في الجسد وحي جركا ومن ذلك أكمل فليس فيه مهان إلا الجسد إلا الجهاد استهاد مهيان قال ماري حول فلا أرى مالقي اللحية الأسفلة قركة هو سمرقة والأفكارية دا هو سيء يوالأنفسك ومن الرغاس مضح كميدا في إجراح مراوعك لأنهما عظمان والأبالفور منفردان وقلوب حي ورغاس مضحنا بعدهما وقضاشه ورغاس مضحنا بعدهما قضاشه هذا عظم واحد والأفكارية وحدثني يحيى عن مالكة عن ربيعة النبي عبد الرحمن عبد الله بن الزبير بالقادمة المنقلة وحوق قصاص المنقلة المركة من الملقنات مرخى من الملقنات أي مرخى سحوه اللهم استعان قصاصي مرخى باوما جاء في عقل الأصابعين وحدثني أحياء عن مالك عن ربيعة النبي عبد الرحمن لأنه قال وحو رسالته سعيد مصيبا ويدي كم في أصبع المرأة هكذا يوجه والله أعلم